الله الرحمن الرحيم بل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه ا م ش ا جنبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا انا اعتدنا للكافرين َِْ سلاسلا واغلالا َ وسعيرا ََِ ن َّ الابرار ْ أ ََ يشربون ََُْ من كاس ِ كان ََ مزاجها َُِ كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرنا تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون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 فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسرورا وجزاهم بما صبروا ج ن ة جنه, جنة وحريرا م ت ك ي ن فيها على ا ل أ ر ا ك لا يرون فيها, فيها شمسا ولا زمهريرا و د ا ن ي ة عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاب عليهم ب آ ل ي ه من ف ض ة واكواب كانت ق ا ر ي ر ا خواريرا من فضه قدروها تقديرا ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا واذا رايت فم رايت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سودس خضر واستدرقا وحلوا اساور من فضه وسقاهم, وسقاهم ربهم شرابا طهورا, وسقاهم ربهم شرابا طهورا إ ن هذا كان لكم جزاء وكان, وكان سعيكم مشكورا إ ن ا نحن نزلنا عليك ا ل ق ر آ ن تنزيلا فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم اثما أ و كفورا واذكر س موسوعه ربك بكرة النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا ء ي ح ب و ن شركه الهدى شركه دعويه غير ر ب د ي ل ا إن ه ذ ه ت ذ ك م ف م ن ش ا ء ج ت خ ذ إلى م ا ب ي ل ا